ومسبر لانوك كما بشيفت مصار لما الجالفة الثامن نحن بجالوز ذهكال معصي هائقن عدلان اقمر معصي هائقن اعفلو شماشر بينو مصر عصمه على عميسرايض امداد محينينا فهو رجل ماشال ما لأدم شهو هلواء لأحد شهو أهبث أحافو لهذا ميش أهبث هو نفرع من منه ونقعد العرض ميشو الثاني ونفرع من منه ونبتح وكذلك نفراع بأن ينمع سياء عقالة لعضل آتاً بسبب البالك أي احتمال